بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي اذهب الليل مظلما وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وانا في نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثال وصلي على النبي محمد وعلى ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والايام بارتكان بالمحارم واكتساب المآثم وارزقني خيرا وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله استشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الرحيم اللهم اقض لي في الخميس خمسه لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامتين أقوى بها على طاعتين وعبادتان أستحق بها جزيل مثوبتك وسعتان في الحال من الرزق الحلال وان تؤمنني في مواقف الخال تجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك وصل على واجعلت وسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطيبين